صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سابقوا إلى مغفرة مغفرة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 شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 رسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وجعلنا في قلوب الذين تبعوه ورحمة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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وآمنوا برسوله يؤثكم كف ليل من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم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 وَائِرٍ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ آمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْظُرُوا نفس ما قدمت لغذي واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولا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 لا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي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 ما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنا، يسبح لهما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله اكبر جميع الله لمن حمده